ابن ساجة رضي الله عن رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله وجهتنا العيوم وذرتنا العيوم فقلنا يا رسول الله كمنها موعدة ووجه فأوصنا قال او من يتووالى الله عز وجل والمسلم ايطاع وان تأمر عليكم فارجعوا ماي يحييكم من تجير فيها فعليكم السنه وسننه في لبنا من النبي أعبد دوالىها من واحد ووجياكم وموخذاه له فثم من الله قيلا بته في الظلام والله دا هو قدامى وتدري صحيح لا هو الا راضي ليلا للمصلي تعترضه المراه يعترض الرجل أمام المصنف هل هذا المؤثر في صلاته قال حدثنا أبو الرافض من أبي الشيخ رحمه الله المحمد العفسي الكبر صاحب المصنف أكثر عنه الإمام مسلم في صحيح وعمر النافض أبو محمد بن مكير النقل وزعير بن حرب وهو حيثمة النسائد قالوا جميعا حددنا سفيان بن عينا وهو أبو محمد بن ميمون الميلان الذي كان قول خلت الديار وقصدت غير مسولي ومن الشطاء تطردي بالسؤدين وكان يقول العلماء يتواصلنا بثلاث كلمات من أصلح سريرته أصلح الله على نيده ومن أصلح ما بينه بين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن أصلح آخرته أصلح الله له جنيا وكان يقول من تشبه من من العلماء فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا وفيه شبه من النصارى لأن اليهود علموا ولم يعملوا والنصارى عبد الله على جهد قال رحمه الله عن الزهد وهو الإمام الشهير محمد بن المسلم بن الله بن عبد الله بن شهاب الزهد ويكنى بأبي بكر متفق على لقابه وجلالته حظا من الحديث الكثير وكان من اهل الكرم واستدار في كرمه نهن حمل الديون والاموال والخروج فقام احد خزاعه من يميه الله له في بلاد الشام فقضى عنه دينه كله فبعد ان مشى من عند الخليفة عاد الى جوده وكرمه وبدله ومعروفه وابسانه فكان جريس له يقول قد سدد الله عنك قريبا وقضى الخليفة عنك دينك كان يقول إن الكريم لا تحركه التجارة إن الكريم السخي سجيته الكرم والبذل والجود والعطاء لا تحركه التجارة تغريمه عليكم سجيته ويرى استدان املا انه يعتقد ان الله عز وجل هو الذي يغني والذي يعطي وهذا من ثقتي بالله رحم الله تعالى. إذا طيل سفيان عن الزهري فمن سفيان لا شك ولا غير لأن الثوري لم يسمع من الزهري وما هو السبب؟ لأن أحمد وجه بطلة النفط لم يستطع أن يرتحل إلى الزهري خلق الله يقول عَنْ عَوْوَةَ وَهُوَةَ أَبْلِ الزُّبَيْنِ أَبْلِ الْعَوْوَانِ خالته, خَالَتَهُ عَائِشَةَ عَلْ عَائِشَةَ أَمْ الْمُؤْمِنِينَ أَمْ عَبْدِ اللَّهِ لها ولد؟ لها ولد عبد الرحمن؟ لها اسمه الله؟ كم أركان الإسلام؟ السلام فالإيمان والإحسان واحد إنسان واحد عبد الرحمن يكونوا واحد يتعبوا الله كأنك ترى عنا فإن لم تكن ترى فإنه يراح عرفك الشيخ طيب الشيخ بني عامر الله تمام؟ ريس الله عزيزي الشيخ الصغار يأخرجونها كبير يكتب لهم سماعه يكتب لهم فضوره تمام؟ المميز هذا يكتب لهم سماعه اللي مش مميز يكتب لهم فضوره فرق من فضوره السماع؟ طبع. طيبا؟ طيب الله في الله قال عَلْعُرْوَةَ عَلْعَائِشَةَةَ أنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ صَلَىٰهُ وَالسَّلَامِ كان يصودي من الليل هاي في الليل مين هنا؟ معنى فيه. ها هذا المدير للصلاة من يوم الجبعة ايه في يوم الجبعة معنى كان يصلي من الليل يعني في الليل وأنا معطريضة بينه وبين الطبلة ها الوا والعطر ليس كذلك يا أخوة العمار الوا والعطر ها طيب هيدا يا أخينا يونس اللي هو هو الشيخ رمضان الشيخ رمضان اللي الشيخ رمضان اللي... حالية حسن وأنا وأنا معطار ضافنا حاليا بينه وبين الطبلة كاعتراض الجنازة لا شك وجود الظلام على وجود مصابيك لا يشغل المصلة لو قامت اعتربت امامه وزوجته او محرم المعالمة لا يؤخر لا يضر مدى من الابواء غير موقدة اما اذا كانت هناك مصابيح انسان معنى ناس اذا كانت زوجته عالية مثلا قال العلماء من المكروهات صلاة أن ينظر أن تكون أمامه سمجته أو أمته وهي عادية بل من غير أن تكون متعادية سينشغل معنا يا فون لكن إذا لم تكن مصابيع والنبي عليه الصلاة والسلام يحمي زوان فتطفل دور إجنايا فقال حدثنا وبكر بن أبي الشايبة متى عدونا بني؟ سابق السيدين سابق السيدين سابق تمام طلع فنا وفي من الصحابه مليح الراسي ابو سفيان عيشا بن ها على ربيع المشه تشكوا القريبي يسمون انبيع ولد على عائشه وام المؤمنين قال كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي صلاته من الليل كلها وَأَلَمُ أَعْتَرِضَةٌ مَيْنَوَ مَيْنَوْتِي بِاللَّهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤْتِرَهِ أَيْفَضَنِي فَأَوْفَرْتُهِ أَيْفَضَعَ لِكُرْتِلْ فهذا محمول على أنها لم تكن مستغرقة بالنوم لم تكن مستغرقة بجليل أنه إذا غمزها غمسة خفيفة نشد قوضت بسيئة الحديث الذي فيه أن نهي أن يصلي الرجل الى النائم والمتحدد يضعفه العلماء المتقلبين وصحى الشيخ الأنفلي رحمه الله ويعني مكرور ان يصل الانسان وراء النائم ليه؟ ممكن يسجد والنائم ينقلب فاذا فيه يطل رأس الساجداء او يتضحر او يتقلف يشغل كذلك المتحدد يشغلوا كالحديثة حتى لو بيتكلم للصوت والخطوة حتى لو بيشغل كيف أفضل انتبعوا بيقول إيه بيقول يمكن يتكلم عليها الأحاديث معناه يدين شاد فعلى تصحيح الشيخ الأرباني رحمه الله تعالى من مكروهات الصلاة أن تصني فن فناء الحديث الإمام في الحديث هذا الناية على الصلاة وراء الناية هو المتحدث بهذه الأحاديث الذي بين أيدينا اعتراض عائشة رضي الله لكن هذا الاعتراض مصحوب أنه لم يكن هناك مصابيع ومحمول على ضيق الغرفة وهذا هو قال وعددني عمر بن عليم قال عددنا محمد بن جعفر غنظر ربيب شعب ومن الذي سماه غنظر يا خاناء محمد بن عالم محمد بن عالم بن نزريج بن نزريج علماء عبد الملك عبد الملك بن عبد العزيج بن نزريج السبب أنه كان يكثر عليه الأسئلة ويلح عليه تسمى غنظر بلغة أهل مكة معنا؟ قال حددنا محمد بن جعفر غنضا كان من العباد الزهاد قال حددنا يا شعبه وابن الحجاج ابن الوبن العكاة والوسطاد أول من نطلع على بجانب العراء عن أبي بطر بن حفص عن أروة ابن الزبير متى عدنا بأروة ابن الزبير عند أخينا هذا ايو صحيح تبول أبي نعم فتاعنا مروه بن الزوين تمام قال قالت عائشه رضي الله عنها ما يقصر الصلاه قال حكمت المرأة والحمار وقالت ان المرأة لا تذنب هذا من استهداء عائشه وحطيها حطي ياسها بين يدي رسول الله معترضتا صلى الله هذه الجنازه وهو يصلي سنسأل في الواو هذا ايه عند اخينا محمد حليه حليه ضبط نعرف حليه ايه لا ضبط نعرف حليه ايه ضبط نعرف حليه ايه فاني الصح انطلع مكانه ايه بفجاهية كده الجملة بعدها بعرف الجملة بعدها هو مبتدأ في المحل الرافع مقتلق هو أوه. ضميق ضميق مبلغ إنه هو المحل الرافع يصلي يصلي فعله فعل وفعل. هو يصلي فعله هو ضميق فعل يجي من الفعل فعله محل الرافع خلق فهو يجي من المبتد وخلق في ايه بقى؟ في المحل نص بحاجة هذا حالية مش حالية حالية تذكير قندري لما نقول ايه حاليا اللي بعديكم جيبوا يا الناطق ده قلت من التخطيط يا اخوان بين مرور المراه واستقرارها واعتراب المروج مراه الباريه غمر يقطع وهذا الراجل جماهير اهل العيم على شلفها صح أنه ينقص الفرشوع ينقص التوارد. لكن نص الحديث اجعلني أن نتمسك به قال حددنا عمرون أنه ما تعدنا به في الجنس أبو سعيد الأشد قال حددنا عمرون الحظ وقال حددنا عمرون الحظ الله قل له قال حددنا أبي فلحددنا الأعمس سليمان بن مغران أعصى أبو محمد فلحددني إبراهيم على الأسف على عيشة قال الأعمس وحددني مسلم من مسلم؟ من الحجاج؟ هذا مسلم لصبيحة يا شيخ أحمد مسلم لصبيح أبو الضحى معنى قالوا حدثني مسلم الشجل وحدثني مسلم عنه واحد ثم قال ان اعمش حدثني مسلم بعيد قالوا حدثني مسلم هو مسلم من الصباح عبد بحرار أشروب عن مسروب وهو من الأجدع وعائشة الوادع من الميل عائشة عبد عن مسروب عن عائشة وذكر عندها ما يبتع الصلاة ليه؟ كانت مجالسهم مجالس عين مجالس مذاكرة لا, لا كورونا الدنيا لأن الدنيا لا تشغلوا بشيء ولا تهمهم جنبوا مجالسنا ذكر البنطول والفروج أما كانت مجالسهم مجالس عين الحديث المساله ايش بقطع الصلاه شايفين وحافظين على صلاتهم يخافوا انهم ايه انها تفسد تفض فيتذكرون هذا عندهم هيمه معانيه قول الله لك. وذكر عندما يقطع الصلاه الكلب والحمار والمر وخرج عن شكه بالحمير والكلاب فالله فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني على السرير بينهم أين وطبلة متجعة فتبدو مئة حاجة فأكره أن أجلسك فأودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسلوا فأودي أعيش رسول الله بذكر غرفة فأنسلوا من عند رجلي يعني رجلي السرير كم يعني السرير سكرة معنى وهي من وراء السكرة الذي يفعل الشرح قالوا هذا الانسل هي من عندين رجلي السرير تمام؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ قائمة السرير سكرة فالمرض مراء سكرة قال عددنا إسحاف ابن إبراهيم فقال الراجل جميل قال اخبرنا الجرير ان عبد الحميد عن منصور رضي الله عنه عن ابراهيم النخعي الامسود انا عايش والاسود الميدعش اسر بن يزيد قال لقد رايتموني مقتعدا على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوسط السرير يعني ايه؟ فتده سطر فيوصلني فأكره أن أسنحه يعني أكره أن أظهر له وأتبدأ له فتنسل منقبل رجلي من السرير فأنسل منقبل رجلي السرير إذن كان عندي عليه الصلاة والسلام سرير لكن بقى يعني سرير مطاطع سرير ليس بايضة الثمن يؤذبها معنا أكبر؟ طيب أسيرها ثلاثة سرير لك وللزرير وسرير ضيب وثالث للشيطان ها؟ السرير اللي بيحطه وحطها للدبجوب قال هذا السريل السيطان معنا دبجوب مدرين معنا يا أخوان هذه صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تطلو بيتا في بي ولا صورة صور التمثال عم الله وضع جدا الدبجوب هذا صورة التمثال صح قالتم يا أخوان أصحاب الجزائل ما علموا هناك؟ قل لكم هذا شويه صاحب الجزاء انشغلوش بالبطيخ واللي قدام ثاني زيكم والله طيب تعكره ان اسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى انسلم اللحاف رضي الله عنه ده من فقه ايه فقه قال عزدنا يا عيبني أحد أميبني سمري أمو زكري قال قرأت على مالك على قنة وملك أبو عبد الله إمام ذا الهزرة قال السنة سفينة نوح من ركبها نجال ومن ضركها وكان شديدا هم أهل الفدع كان بعض المقتلعة يأتي بمجادله فأقول له إذهب إلى الشاك مثلك فأنت جهد أما انا على بينك من جي كما قال القائد فأما ما عرفت فقد كفني وأما ما جهدت فجنبوني على فما عوض من منهاج جهم بمنهاج من أمينة الأمين محمد صلى الله عليه وسلم فما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج من بمن أمينة الأمين ساقعني بعدما رجفت عظامي وكان الموت اقرب من يدي لي وجاء كل مؤش في كل مبتدا خصيب واجعل كل له غرضا لدينه وكذا ما نقول اذا اذا غير فجدينه ساقعني بعدما رجفت عظامي وكبر السن شاب على السن راح شاب على السن ساقعني بعدما رجفت عظامي وكان الموت اقرب ما لي تجادل كل مفتدع خصيم وأجعل مدينة وغرضا لدين وما عوض لنا منهاج جنب لمنهاج لآمينة الأمين فأما ما علمت فقد كفان وأما ما جعلت فجنبوني اللي تعرفوا من كتاب الله صلى الله عليه وسلم ومنه السلام الصلاح يكفي ما سواه أدعم قال حدثنا يحيى بن يحيى فأنا قررت على مانه عن أبو النظر سالم أبو النظر المدن تطع عن أبي سلم بن عبد الرحمن بن عبد أشهر بالكل عن عائسة قالت كنت أنام بين إيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورج لا يفئ هذه ايه هذه غير هيئه السرير السرير بهيئه النوم وموقف ثاني كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا يفيض به فاذا زمين في ان مس المراه لا ينقض الوضوء بمجرد لذاتها بس المراه في الصلاه مراه محرمه المراه ليه فالصباء فيه مدعين ماذا من قال لا ينقض إلا بشهوه معنى ومن المنطال لا ينقض مطلق ومن المنطال ينقض مطلق أصاب أنه لا ينقض مطلق من وده مع الذين قالوا ينقض بشهوه إنما ينقض بشهوه إذا كان أنزل او امذ او كذا معناه وكان النبي عليه الصلاه والسلام اقاما قبل زوجته ثم قام يصلي ولا بأس اروح اتفضل يا قالت فاذا سجد قام فيه جواز الحركه اليسيره القليله في الصلاه وانه لا يفسد وهي قام بسطوه قالت البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح فيه بيان عذر عائشه تبين عذرها اردتم قال حدثنا يحيى بن سعيد التميمي النيسابوري مات على النبي هذا طلبي لنا محمد حدثي عن صدق يا رسول الله حدثي عن حسن تفضل قال ليسابوت الى بغداد بعد الامام احمد صلى الله عليه وسلم لقى عبد الله بن برق على الله بن برق الى الامام احمد ملابسه يحبه معناه هو عايز الامام احمد يلبس عشان يدعو للسنه ويعبد الله فيها الناس بيفكروا اذا عنده معقول قال كثير تعرفون البلاد ما يصابون فيه. ملابسهم غير ملابسهم بعد ملابس الماكستانيين اختلف عن ملابسهم فالإمام أحمد أخذ واحد والسلط للبر أو رد للبر رحمه الله الرجاء قال حددنا يا عبد يا حبي. قال أخبرنا خالب ابن عبد الله الطحان هذا قال حا صال وحددنا وبقل ابن أدي قال عددنا عباد بن عوام جميعا عن الشيبان يا أصحق الشيبان عن عبد الله بن شداد بن الهاد جد رقب بن الهاد لأنه كان يرقب النار يبدأ المرة في الصحراء قال عددتني بيقوناته زوج النبي عليه الصلاة بيقونا بن برحالة الهلالية زوج النبي عليه الصلاة في العام السابع بعد عمره القبارة هو خارج من عمر كده من الصالح عليه الصلاة والسلام زواجها بمكان اسمه سارف قريب من مكة ايها مكة والمدينة وماتت الله عنه في نفس المكان ده ومتت في نفس المكان ده. سبحان الله مالها بيها في المكان ده وماتت في نفس المكان سارف قال حدثتني ميمون وهي خالد عبد الله بن عباس وخالد خالد بن الولي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاؤه يعني ايه جلس سنه بيصلي بجنبه يعني يعني ان انا وهي حاضر كمان قال وانا حاضر معنا مقصود ملابس الحاضر دي ما تدركش انت جاي لا تفصل صلاة ممكن واحد يتنطع جدا ويقول للحاية الضغير لا تبعوني معك في غرفة لا تدخولي معي لا تأكولي في المعاون معي إياك تشرب من ذا المكان ليه جرثومة هذا التخلف من هجل يعويت بيقضل المسلمين دفعهم دفع ويقول لهم لا لا نجامع الفراء لا نجامسها لا نخالطها لا تأكل معها لا تشرب معها خلطها الحمد لله على الاحتجال البسطية والاتزام قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا عذاءه معنا بجواره جالبة وأنا حائم ربما أصابني ثوبور إذا سجد ولا ينتأثر بشيء ولا يمسد الصلاة قال عندها رجل لا بشيء قالا وجوير بن عارف. قال جوير حددنا وكيع قال عندنا طرح في يحيى عن عبيد الله بن عبد الله و قال لا, لا ليس من عمر ايه قال سمعته عن عائشه قال كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي من الليل وانا الى جنبه وانا حار الى ان برا وراء الرجل يصلي مع الرجل يصلي وراءه رجل وحده والمرأة صف ورأى وأنا حاعد وعلي مرطن كوب موشه كساء موشه وعليه بعضه إلى جنبه باب الصلاة بكوب واحد وصفة لبسه فلحد هذا لا يحب يحب فأنا ترأت على مالك وابن أنس عبد الله ابن شهاد هو الزهرين عن سعيد المسيّب أبو محمد المخزون من سادات التابعين وفقهائهم ومن الفقهاء السبعة فمن يحكم الفقهاء السبعة له ديناران عايزين واحد من أصحاب الجزائي مفيش؟ ها عند محمد شهيد إذا قيل من في العلم حسن بسيطة برج الله سأجبتبوا من في العلم سبعة أبحرق روايتهم عن العلم ليست بحارق إذا قلنا من في العلم سبعة أبحرق إذا قيل من في العلم سبعة رواد عن الله عن راهم ليس الخارجه وكلهم عبيد الله اروه قاسم بقولهم عبيد الله اروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان الخارجي هذا سعيد تلميذ ابو محمد المخزومي من سادات التابعين وكان اعلم الناس في زماني بالاحكام البيوع والمعاملات وعنه أخذ الإمام مالك فقل بيه وعنه على أبي هريرة أبو عبد الرحمن النصر أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالتوب الواحد فقال أولكم لكم يعني الآن الرجل ما عنده إلا كوب الواحد يسطره فقميص مثلا وليس معه سراوين يعني أصل قميص طويل مش قميص قصير من المحروفات لا قميص طويل ما عنده سراوين ما عنده إزار لا بأس طيب ما عنده إلا إزار والشق الأعلى مكشوف وليس ولا أنه كده هذا الإزار مجزئ فهي بعيده ويظهر واسع فيه شيء الطول يتوشح بيه معناه ويسطر العرض يتوشح بيه يعني يجيب طرف هذا يضع هنا والطرف الثاني يضع هنا معنا والطرف ده يخرج يليف كده ويجي من هنا كده ويوصل هنا والطرف الثاني بالعكس وهي نبطه بقى ده اهو روتين اه الان الطلب من البيضار طويل مسترب من البيضار طويل واسع يسر الشغل على السبع لكن فيه بطيه طول يحطوا طرف هنا وطرف هنا على فضل طيب بيلف الطلب ده اهو كده يجيبه من هنا تمام وهذا بالعكس يلف قوس من هنا يعني علمنا من وقت الربط ايه السر ده السر ده الربط امن انت الله يوم احنا نفصل تفصيل ها نفصل يعني خير ده عن خير ده وبعدين دي مش حاجه الخيطين دول تحصلهم ايه كل اللي من القران تخيط وكل شيء فصلناه وتفصيله انت مش تخلف الدين يقول لك هل حد يجي من القران ويقعد يفتحش كل حال لك و تقول يوم الله اكبر صيبة ابدأ العصير كلهم الطيبات ما رزقناك أولا لكم إلا فاليوم احنا بيفصل ما شاء الله لكن شوفنا كان معهم ضيق في الحال هل يبس قليلا قل للجاتريا هل كانوا عاقلي وزميني عاقلون الوزر وزمين. لماذا؟ من سبت نونفين سبعين واحد من أهل الصفة فجدهم كالأطفال لماذا؟ معهوك عن العرب الأطفال يعملوا الإزارة وبالرطور فشوف الرجل التغير في السن ما عنده لا ما قاله أنا شيء ورابط الإزارة زي ما بربط الضغر السابق أرابط نحمل الله نحمل الله الخارج قال أن سائل لنسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من قبل واحد جائزة معنا من ناحية صاحب الصلاة الصلاة, الصلاة صحيحة مدام يسطل مع بينا صباته ورقبتين صباته أعرض راضي أن نسطل إلى طيب بقينا في ستر العرب الخير إذا كان عندك ساعة فيجب عليك ستر العرب الخير لو لم تسطرهما على المدهر الصحيح الصلاة معطبرة لكن معال ايه؟ لان النابية على اسوال السلام نهل ان يصوي الرجل وليس على عطل الخير من الثياب الشيء يصلي بالخليم الحمالات على اللجية كده فهو يرضي قال لا يصدر العطل الخير بالبقى مع الله سبحانه إن الله أحق من يزين له. يا بني آدم قد وزينتكم عند كل مسجد ويجوز الاكبر بقى ان تصلي في التوبان عندك ساعه تصلي في التوبان في الصلاه تصليش بقى انت في الجامع والله انا في الله انا في البيت صلي بالجامع تاخذ احسن المناسب قال حد قال انا احضر لك ابن يحيى تجيب النص قطاع مصر طالب اخبارنا بن وهب عبد الله بن وهب ابو محمد ها البطي مش الف كتاب اهوال يوم القيامه فقرئ عليه فصطت مرشين من البكاء من الخوف من الوجل قال اخبارني يونس بن يزيد ايحاء ما معنى عندك يا من قال طيب هذا معنى الثاني حق والمعنى ذلك حديث اخر اذا نكمل الان الحكم منها ايه لوفير الوقت توفير الوقت توفير المداه صور وفر حتى الكلمه اللي هتشوفه اللي بعته عليهم راجل يقولك خلوهم لا على يعني يسكوا الكعكس في هند. لا ينتظر يأكلوا أكلاً ويتلذى به استطعيمه حتى يضيع عليه وقت وكان بعضهم يبع عليه وطلع. وخلي واحدة من المحاربة تطعيمه وينظر في الكتاب يطلب أوراك ليه الوقت أنفسه ما عنيت بحفظه وأراه أيصر ما عليك يضيعه الوقت نعم عبد الله من الذهب ما ليش الا وقت قدام ده لو كار لمده اغلب بيكونوا زي الارض الوقت والوقت انحس ما عنيت بالقول والله ايسر ما عليك يا ابويا انت كده ورص الوقت, الوقت. هنا بارك حق أن تكون معناها أسف معناها برك الله ثلاث معاك ثلاث كلمات واحد تحويل السنب من سنب لسنب حواله معناها حق ومعناها حبيب أخر اختصاد بهذه الكلمات من يحفظ أبيات السلوبي حدد ناشا يكون الكنادي عن أبي صاحب الخطاب اشرع اخر علم في ثلاثه الاكل والمشي والكتابه فالاكل والمشي والكتابه وما انا حبذايد قالك محمد حدثنا الشاعر بني الله قال حارقا محدثا عبد الملك ابن شعيب ابن الليف الليف له ولد محدد اسمه شعيب وشعيب له ولد محدد عبد الملك والليد هو أبو الحارث الفهم لدي ابن سعب خاضي مصر مفتن داع صوته بين الناس حتى خشوا على الأمير والخليفة ووشع واشن إلى الخليفة فقال عبد الله عبد الله عندي شوف الناس الخيبة لعبد الله عبد الله عندي نصائح حكتها في الصين الوحدي أمير المؤمنين شلاث مصر فإن أميرها لهم نسان راشي متى تذكر هذا الواشي وأقيا ذكر الله بالنسان لعبد الله يعني الخليفة لعبد الله عبد الله عنددي نصائح حكتها في الصين الوحيد أنا بنصحك من الليل ومن سمعاتي الطيبة ومن جمهارة للنسبة عبد الله عبد الله عنا نصائف حكتها بالسر واحد امير المؤمن انتلاف مصر وأفريكا. فان اميرها الليت بي سعد بهيج الخليفة على المدى ولكن مات هذا الشارع وبقي بك المدى نعم السنة منتصف ستعلق السنة الوراء يوما وان رغمت الوه بالحطة هي ستعلق فوالله الذين طعنوا في ابن بعين ما لهم طهر الذين طعنوا في شعبه الذين طعنوا في الدين الذين طعنوا في الشرف وبقيت سنة والله وهذه سنة الله سبحانه وتعالى هل حدد لي عن جهه قال حدد لي عقيل فقيل خالد بن عاطيل الاي ايضا كلام ابن الشاطي من دلميلي المسيحة عن سعيد ابن نوسيق أبو محمد الذي قال ما بدتني تكبير التحرام يعني منذ خمسين سنة فعشرون سنة منها ما رأى إلا قفى الإيمان شوف شوف عبادة مرابط هذا والرباط أولئكم الرباط أولئكم الرباط, الرباط, الرباط قال عن سعيد ابن نوسيق ولي سلام أبو سلم من يا عبد الأخوة ابن عبد عن أبي غريب عن علي النبي عليه الصلاة والسلام فلا حددني عمرا عمرا ابن محمد وزهير ابن حط فلا عمرا <تصفيق> حددنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن عليم أبو بشري هل أي يوم؟ نبي تاميم السكيان أبو بكر محمد بن سيرين أبو بكر إنسان لا تحتاج أليه آل, سيرين آل بيت سيرين بيت وعين من يعرفه؟ بيت سيرين بيت وعين محمد وحفظ ومعبد وأنف وكريمة محمد ومن؟ حفظة وأنف ومعبد وكريمة أحسن جال ومعطن ويحيى وعماره كل بيت عيني بيت محدثين هذا من كرم النابي عن محمد ابن سيرين إذا قيل محمد عن أبي غيره فلا شك ولا غيره أنه سيرين وإذا قيل هشام محمد فهشام ابن حسان ومحمد هو سيرين عن أخوان؟ لا ننشان قال نادى رجل اذا قيل هشام عن يحيى بن ابي كثير عن هشام السويدي قال نادى رجل ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيصلي احدنا في ثوب واحد فقال او كلكم يجد ثوبين الاجمل فاصب في ثوبين قال حدثنا ابو بکر بن عمر من الله وزهير بن حار جميعا عبدنا عيائنا سفيان بن عيائنا قال زهير عدتنا سفيان عن أبي الزناد أبي الزناد عبد الله للأكوان عن الأرض عن أبي مريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلي عبدكم في الثوم ليس على عاطقين منكم شيء يعني نهي أن يصلي أحدنا وقد كشف عاطق والعاطق من المنكر إلى أصل الأمور قال لا حددنا أبو كريب محمد بن علا قال حددنا أبو وسامة عن مذهل وسامة عن إيشاء بن عروه. عن أبيه أن عمر بن أبي سلام أخضر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر هذا الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقصت يده الصعب فقال ياهولاني سمي الدار وقل بأمينك وقل بما يليك قال رضي الله عنه فلم تزل تلك طعمتي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا ربما واحد ما شاء الله ممكن يطلع كده غزايات للشمال اصلي صغيرة مش ممكن. هو صاح بيخرج يابين ما بلاش عادي بس لازم يطول حاجه للشمال في حبايه رز خبز مش متداه للشمال هو برضه اكل للشمال بس مش منتبه. لا يمسك الشمال دي حطها على جنب في ايدك يكمل معانا كنا يعني نعاش الاقوام ما عندهم علم كثير معظمه يضع على يده الشمال راما الله عند بعت المكاين غير الماتش غير يا رب وتاخد بالشماله الشمال ممكن تساعد لو في وصل لحم كبيره سريعه لحمه غير تمام كان زمان في زمان العرب عايشنا كده يجوا لك وصل لحم كبيره اراحه تبقى تنهشين مش تساعد الشمال لا مش شيء ها ال كبير مثلا تحتاج تساعد الشمال ما في مشكله تعاون أما تستقل الشمال وتأكل بنفسها هذا هو المني عنها ترك الله بك فالآن عمر نبي السلام الغلام الصحيح نبي عليه الصلاة والسلام عربه أداب. أداب الطعام أداب الأداب يا أهلا بسم بيمين كل من ملك ثلاث أداب في كلمة في واحد فقال الله تجل تلك شو طعمتي منذ سمعتك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان عبر النبي سلام ربيب بن نبي عليه ربيب النبي اخبره قال راى رسول الله طب ربيب النبي عليه الصلاه والسلام هيتعلم ان الخير سبحان الله دك دك يعني الواحد مننا كده لو مدى قالوا انت تكون ربيب ابن تيميه السلامه تنابع الدنيا كلها لو امريكه وتكون ربيب ابن تيميه طب ربيب ابن الطيب مين ده طب ربيب عالم من المعاصرين مثلا ابن باز ولا ابن ولا كده ولا أنا بيعي لورايا وأمامي وأسير وأس مع الله أكون ربيكي على العلم أتعلم العلم وأتعلم العلم تكن أميرة ولا تكن جاهلا ترعى الحميرة تروح إلاك تتقن نعم الله كرمك الله أعطارك تعلم فليس المرء يولد علمك وليس أفو علمك كمن وجاهل وإن كبير الطوم لا علم عنده صغير إلا تفوت عليه زحفية سنة علم عبدالله حتى يموت قولي سنة علم أنا أحجيت لكم قصة الماضية الذي كان في آية في أنفاس في آية في أنفاس يحتضر فدخل عليه عقل قال له أو طالب علم المتمكن قال له ما تقول في هذه المسألة في الموالية أحيانا بعض مساء الموالية يستشكيلها الشخص استشكيل معضلة فقال أتسأل لو أنت فيها في وكان قال له هل اطلع عليك ان بها خير ونا يكون جيد بذلك ماشي فعمل بعد ذلك طريقه الله بيه. هذا عمر بن الخطاب عم رضي الله عنه يقول فلم تجد تلك صحابتي منذ سمعت النبي السلطان المقدس قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا احيانا نجلس بعض الشباب وكان احيانا يخطف الشمال فقلت أخونا عندما تقطف حاجة بشمال و تضعها تضع يدك في عينك فألاحظ هذا تماما فمرة في مرة أولاها الحمد ترق عدل من يمين و في يهجم فجزا الله سيقول ومتقوله كأنك تضع يد شمالك عندما ترفع شيء كأنك تضع في عينك وكذا كان شيئا أول حسن الله تعالى كنا كثيرا ملاكوا وكان يعني علماء هذا الزمن قلنا الزمن ااا كان برضو العوامل موجود عوامل طبعا ما علم كثير النباهه بالشمال الشيخ يمسك يده مرس وكيف يعمل يمسك حرام يمسك يده فينتبه الرجل مره في مره يتعلم موت السنه هكذا النبي عليه الصلاه والسلام امسك بيده عمره ما رجع طش يدي وسقط قال يا بتكتب رسالة بقول الله العمى الرحيم بتكتب كتاب تعالى ابتدى دسم الله العمى رحيم انما دسم الله العمى الرحيم النبي عليه الصلاة قال له المنام بسم الله عنه طارك قال قال رأي رسول الله صلى الله عليها وسلم يصلي في توب واحد مشتملاً يعني مخالفاً بين الطرفين زي ما سرحنا يخالف بين طرفين يجيب طرف كده ما عكس ولا عكس فعندي النقطة هنا التقاء على الصدر قال في بيت ام سلم واضعا طرفيه على عاتق فر عرسوا كده و بامكانه يعني يطلب من الله ملابس كثير قال حدثناه عظمة ابن الابي شعيبه متى عهدنا بالمجرد ما اسمه عندك عبد الله وسلم اسمه اوه بتغيب طمر بيغب كلا شهر ويسوم يالله باسم عندك هو هو كيرو بناجي الشعيبه هو ايه محمد عبد الله اسمك عبد الله طب. كمان طب الحاكم ليس اسمه محمد بن عبد الله عابس بن الله عليه الصلاه والسلام تمام؟ ده عبد الله محمد ده مشايئ محمد بن عبد الله واشحاق ابن ابراهيم عن وكيع ان شاء قال حدثنا اياس بن عروه بهذا الاسناد ايضا قال متوشح مشتمل متوشحا على ولم يكن مشتمل شبطة إمام مسلم يفرق بين الكلمة واللغة واللغة والمعنى المعنى وعحمة قالوا حددنا يحيى بن يحيى التميمي أمي سابوي قال ابن زيدين ها ابو اسمعيل زهضمي إمام العلمة الحديث والسنة انت تعرفوا قصته مع لما إيه لما تكلم مع شعبه وقامل إمام يكفي لا معنى تشكلم في أبان ابن نبي عياسم انت ملأت في يعني كلاما في أبان يكفي وأبان هذا رجل من العنفات ومن وجهاء الناس طوال عريق فقال له خلص أنا معنى تشكلم في نساء الله خلص من الآن فاجتمع على حماد ابن الزاب في جنازة فبعد ما يبنى الرجل وخارجيه من الجنازة نادى شعبه على صفح يا أبا إسماعيل قال الأمر الذي بيني وبينك انا منه في حينك يعني الاتفاق ما قدرت أن أصدر عليه أنا هرجع أتكلم به وكان يقول لأن أشرب لنبول حماري هذا ما عنده الأحمر ومعديش سيارة مرسل سلحات حمار خير لي من أن أروي عن أبان ابن أبي عياش يعني وأبو إسماعيل بين ومين الشعب الطرابة أو ولا نقعها وكان يقول في المعقلة ماذا لهؤلاء كماذا الرجل قال عندنا نحن فقيل له روح قال منها جدى قيل له هل لها, لها سطر قال منها سطر قال لها هل لها قال لها, لها ثمر. ثمر قال ما عندك النحن وهؤلاء يقولون نعبد الله طيب هو إذا كانوا سامع قالوا ما له سامع طيب ما له بصر, بصر. يتكلم قالوا ما بتكلم طيب إذن ما بتعبدوا إلها موجودة إنما تعبدونها عادل فصفوا الله العدل رحمة الله تعالى يقول حدثنا عمالي أخوان حمد بن زي أخبر الله حمد بن ابن عروح شيخ الإسلام نقف بهذا الله عن أبيه عن عمر بن أبي السلام كان ابن قطان الفاسي ربما تكلم بإسلام عرب وكان النبي يقول أحسن الله عزائنا فيها من القطان تتكلم بإسلام عرب وإشامه شيخ الإسلام ولا شكرا هالم كلمات الشديدة من إمام دهبي رحمه الله تعالى. في النزاء. في النزاء عن عمر بن أبي سلمة قال رائد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة في كوبين قد خالف بين طرفين قال حدثنا أبو بن سعيد أبو رجاء وعيسى بن حمال قال حدثنا الليل بن سعد عن يحيا بن سعيد عن صري عن أبي أمامه بن سهل بن أميني قال عمر بن أبي سلم قال رأيك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي بذوب الوح منتحفا مخارفا بيه بالطرف سيد عيسى بن حمد في روايته قال على من قال حدثنا أبو بحر بن أبي قال حدثنا وفيع قال حدثنا سفيان من سفيان؟ <تصفيق> <تصفيق> ثول لا شك والله أبو عبد الله هل لهم من قومهم من فطيه أو إمام مكتبع مثل سفيان أخي فول الذي علم الناس فطيطات مرة أو فتل أو سليمان أخيتين الذي علم الناس ترك النوم لهول مضطرع أو فتل إسلام أعني أحمده لك لو طارعه القراه فرع لم يخف صولتهم كل صووه لا ولا سيفهم وحينا لمع هؤلاء علم نجوم الهدا الله ابي سفيان التوري ابو عبد العال ابي محمد المسلم من مصر عن جابر ابو عبد الله جميل عبد الله أبو عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلك لتوب واحد موت وشيحا قال حددنا محمد بن عبدالله بن المير كوفي الهمداني قال حددنا أبي قال حددنا سفيان نعيين العفر الثوري قال وحددنا محمد بن المثنى قال حددنا عبد الرحمن بن مهد عن سفيان جميعا بهذا الإسلام وبحديث ابن مبيل وأنا دخلت على رسول الناس أبو الله عليه الصلاة قال عددني حرمان ابن يحيا التجيني قال ومعنا بهذه الليلة قال عددنا ابن واحد والله ابن واحد أبو محمد الفقير السري قال أخبرني عمر عمر الحارث المصري كبير القراء المصري في زمانه أن أبا الزبير المكي عدده أن وراء جابر ابن عبد الله يصدق فيه ثورٍ وتوشحاً ليه وعنده ثياب دونه يعني أراد أن يبين العبد الله أنهم لا يتشددوا في طاقه ما زامن أنه سطر عققي ولو فيه ثومٍ معين الصلاة جائزة معيني منصور على المشجر أراد أن معلمهم ولا يتصدقون وقال جابر ان راه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك قال حدثني عمرو انصاحاب ابراهيم اللهم العمره قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الاعمش عن ابن مالك ابن سنان دخل على النبي عليه الصلاة والسلام خلف رأيته الصدق على حصير كسب جود عليه يعني فيه جواز السجود على حصير أو السجادة أو الحمراء الطعم الجيد يعني ما يجزل أن يباشر الجباتي الأرض لا كالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي على الحمراء تطع من ذلك على قدر الرجل السجادة صديرة والحصير كذلك الإنسان لو سجد على طرف القلنصوة أو العماب هذا حرف أو على ثوبة هذا حرف لا, لا يلزم أنه يباشر الأرض فأنت تصلي وفي رجليك الشراء جوالك وتصلي وركبك مستورة وتصلي وفي هذه الكفازات أحيانا إذا استشتامل شدة كفاز لا فيها قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليها قال هرأيته يصلي في ذوق الواحد متوشح عنه قال حتدنا أبو بقل بن أبي وابو كريب قال حتدنا أبو معاه فان هو محمد بن قاسم الضرير الضرير رمي بالإرجاء وهو من أثبت الرواب الأعمس بل منهم لكل أثبت الرواب الأعمس قال عددنا أبو معاوية قال وحدثنا عليه سهيد بن سعيد الحدثنا قال عددنا عليه بن سعيد قال كناهم عن الأعمس بهذا الإثمان وفي رواية أبي قريب واضعا طرفيه على عاتقينه وروايه ابي بكر والسويد متوشحان به قال حدثني ابو كامل الجعده واسمه فضيل النهسائي فضيل النهسائي ابو كامل عبد الله وهو ابن زياد قال حدثنا الاعشى قال حصل حدثنا ابو بكر النابي الشيباني من مؤذن وادي الشاء من وضعنا الشأن؟ يا الله أزاي مركا ويرضى and mm it -hmm. لكن لا تزيد على عشرة ضربات لأن العضرب عشرة ضربات وزيادة على عشرة ضربات إذا في حاجة من الصدر ليكون الضرب معقولة يحتمل للطاق يقصد ليك تحديد أما تضرب وكأنك يزلاب في المنطقالات فهذا ليس هنا؟ حديث القبر راضى من راض جنة وحضرة من حضرة من هذا حديث بعيد المعنى صحيح هو مبنى مبنى لا صحيح للنبي صحيح يكون استعيد بالله من الله من عذابين وعرافين هناك حديث بذر الحديث ليس من الله لما أمع النبي على السلام أن نستعيد من الله من أرضا العذاب القبرى وعذاب النهائي ومن المحيا والممان ومثلت المسيحي البلد يقول من ذلك يأخذ كتابه وراء ظهره بشماله هم الكفار الكفار ويقول لنا قول البخاري في صحيح عند ذكر لحديث المعازل وقال يساء بن عمار هذا الحديث مع الحديث هذا تمسك او احتج بمعازق لسبب كلمة البطاري طالع شباب العمار وضعه في الحديث وعلى ضبع هذا ابع المعازق والملائق والغناء والحديث وإن لم يكن مسنجا لنخذ الصحيح فقد أسرد بفرس ولعل يبنان بطاري من وضعك يكون قد أخذه مذاكرة مش في مجلس الله فقال إيشاء بن عمار يعني هو الإمام مخابي ثابت سماعه من إيشاء بن في الجملة وفي هذا الحديث ولكن دعيل لسبب قال في هذا الموضع قال إيشاء بن عمار يقول الوجادة هي أن يقب الطالب على حديث بخط شيخ بإسنادية والسؤال كيف قالوا يقول أخبارا لي شيخي وجادة أخبرني شيخي وجادة معنا أخوان يقول هنا في السؤال طبعاً الشكوى الليلة جاءت من من صارت السيارات ان الاخوة بعد الأشياء وانا قد نبهت مرارنا وانا نصد الأشياء وانا نسلم واذا قلنا بالأذكار المسافرون ليس عليهم تسبيح للذكر هذا وباشو تمام بس لما بالحديث المصامره لقاء اول ما الناس يعني شاريون بادروا اللي يقوا استايكون اشتغلوا برامجهم دي لدخول حديث البطاقه وعلى هذا الشيء الذي صلى بنا الشا شيخ الحلقه تمام برامجهم حديث البطاقه وحديد الحساب ما فيش لان عليه نطاق راجل موحد معناه راجل موحد هيدي عقيده ثابته راسخه معناه لكن معاصي كثير قلوب كثير ما ادت 99 في سجله وبطاقه صغيرة فيها لا اله الله توحيد بيقين قصد غير مشوك في فرجحت ان طاقته الثلاث 99 سجله وثلاث حسيات برضو اللي هي من حسيات ربنا عز وجل ورحمة رحم... الله عز وجل ورحمة الله عز وجل أيضا في رجل موحد نفس صاحب البطار قصته كقصة صاحب طوائف بغير عمل من عمله ولا خير مفتن لكن عندهم التوحيد معنا؟ هذا هو التأويل الصحي وبهذا شرعه في وابن رجع بن حنبري بالتخوط من النار رجعوها معنا يا إخوان بنفس المعنى نفس الوثيرة نفس كلامهم بالقيم كعيدة الصابرين وذخيرة الشاكرين وهو كلام كثير العلماء الصراح هذا حديث ما طرقوه سنة معنا يا إخوان فالتوحيد والذي ينجي من القرط في النار من إذا دخل الشخص عفنا الله يعلم ويمنع من التخوط أصل إذا الله عنه اوركمه ففيش علاقه بين حديث الطاقه وحديث ايه الحساء انا اخصر تقول سبحان الله 100% ده لا ده الصبر